قال وما علمي بما كانوا يعملون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون لَتَشْكُرُن وَمَا أَنَا بِصَارِي بِالْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا بِصَارِهِ مُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَرُؤُلَ تنتهي يا نوش لتكونن من المرجومين قالوا لئن لم تنتهي يا نوش لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون تبون فَح بَيه وَبَنَهُ فَتحَ وَنَّين وَمَن معَمَِ المؤمنين ففتح بَ وَبَنَهُ فَ وَّين وَمَن عَمِ أي مؤين فأَن وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ أَنْ جِيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي فِيكِرٍ ثم ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْضَ الْبَاقِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْضَ فيِي ذَكَ لَ آيَ إِ فيِي ذَكَ لَ آيَ وَمَا كََأَكتَرّ مِنين وَمَا كَك صَرؤ مِين وَإَِّ رََّّكَ لَهَُ العجزُ الرَّحيين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ مُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ عَادٌ مُفْتَرِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هود ألا تتقون تَكُون إِنَّ إِلَيْكُمْ رَسُولٌ آمِين إِنَّ إِلَيْكُمْ رَسُولٌ آمِين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عليه من إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون تَبَدْنونَ بِكحِ آيَكَ تَعََّسون وَتَتَّخِذونَ مَ صَانِ عَ عََّكُ تَقلدونون وَتَتَّخِذونَ مَ صَان عَعََّكُ تَقْدونون وَإذاَا وَإِذَا دَخَلْتُمْ دَخَلَ جِبَالٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اتَّقُوا الله, اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا لا تعلمون امدكم بانعام وبنين امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون وجنات إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ من <تصفيق> الوراء